يا عبد لي اشوف او في غريمدي سيتهي قد حد جوع من بطنه ولا بريه قيمته هو قيمدي من بطنه يا مديس انك تن او يعني فكر في دي غريمدي ايو شغل كلامه ان لهن الا عنتي عبد مهانه يا مديس انك حوايه ما يخرج من بطنه وهي علوش او قيم معها اللي ها فرق... فرقة بين الاسقالي الى البطن وبين اخراجيه عاية لفرق مالها الله حلو يشعروا على الجيل على الجيل اليوم على الجيل اليوم على جبه اليوم فرق مالها لان ماذا بفرق مالها لان ماذا بضروري وايس وحد سات الجلسة احدنا البيان هذي علاشه هذي صليصة طوف النيسة والرسيوم السعود طوف ضروري واي انها مختل لباعه الهي فوحومي بذي يعني انتظه دي ابحث كيف نجلسك او مرجيسي او بحث كان او مرجيسا اي انها كبحده ورده ايسا دي اي انها دي ما لا يكون غضاء الحاجة من هم الجزاء عليك تسهول بها قلبك ببتعالها كل حال وحاول طولا معها يعني نقول يا غادة كريسي هناك يعني هم ذاكيشي وعقال بيارك ومرجاع كريسي محايا لي نمكي على وشيش تلك كتيري كالبضية وهي ما ديسي كل علوتي في كيالا وممانان ديسني او كيالا هاد عمضا هنقولي يا رفايد المعمع هلو ديسي كتذالا خوحي عني صواته فانكو غنيعه خاليين وحيالها لو عبس الله تخطوك اي كم التهي و هلا طبعا حلال وايه لكن لو كنت بقصد لو توسعوا بالراوي حياتك دي يعني انت عارف وقت الصاع قام دابا شد بيتته برتو بتاع جوزال بالريال ومدي استمر حينااتي وعاريهم كل يعني معايا ناس ابروق يا بنا وحي كبهاين وامزيان اي قايم ديس وحي هم ديسي ألوشيس لأينا هاتي وهم ديسي نوح وايه يعني وحي ألوشيس صبحي وحاركة وقيمي هاي حاركة كإما هاي وحصل قيمي هاي ماذا أتكوفيسي هو إبن عباس ماذا أتكوفيسي رأي دي قال ليه اندور حتى يموضه قال ليه اندور الإنسان إنسان كالسينيو بعامه يا ابعامي على الموضوع من بيربيتي على الموضوع والعباس عفرزري معنا الى بعمي الى بديعه فتصلفها يو ورايو او كاسافيري معنا حكو عبرها طو مخايلي بميكي وحاسي غفري هاي اما وصولي جاي لتقو دمعي في يعني ذلك أوريو وعرفي وعرفيها بساشا حيالك ممكن هل فشط بوهيو وممكن يعطي طلعا كل جعلها فيه ذلك اللي هاسو هاسوري هاسوريو هاسو واني وقوان حانوها هاسليان مركز كالباحين كي أدي عرفي فيهي وجعلها هاسي دنكات غويهيسا أرسليش وديليسا وحضا نهاتي دماء يعني ايه محال فواهي يعني إلا يريسته وحيه الضروع على خاته انتكالي محالي هدي أذيه وحا أسعدكو فنع قادميس وعلوش البنياتا فهولي قوام البدن وهي قصة في سواء سواهي والهوى لعنو الله فمالدهن لكن بطيشه لجيلاسك بطيشه لجيلاسك بطيشه لجيلاسك يعني الوضع وحيال حد أن يرين الواهي انت انت انت معان كلها وحاملنا انت شو ما في القلس المصوصة مع يعني بيولي يعني وحالسوصة مقعيس كواوق مش مش انت واحد انت ساليلاني كاسي لكي علوشي فدح ميل واحد حقا لغالي هالي حديثة هميز بيوها ثلث لدعامه او لاف ثلث لنفسه ثلث او لا كميسية تاكوايي دمتعي دا في المدعف الأمريكي كميسية تاكوايي كميسية دي ستاحمال الأحمال هونغريوك الأحمال بيها عويسي بحيث عويسي بي غير كيف الأحمال أنا أفتق لأف أفتق الله أنا أقنطج هادي ستاحمل بأدي هالنغر لي البحش يتبحثوا يا لي فيه شرابت إنتي على كل حال. انت على او ماذا انا مخجالي بحاجة خوف او قلبك وحسنه او ماذا او وحياله حنه مكاد ملينه ستكعب سيسنه خشيه او لمده ايه لكن خشيه او موعه اتبقوينين يحيب او الجراء او اقالي يحيب او الجراء مكالا ليه هاي مخصرين تيقول شراء انما يخص الله الله هذا انقطوا يخشى من هي بمعنى الي وهتويني يا يا الله انما يخشى الله الي وهتويني العلماء اتويني يعني. من عبادي على اسم الله عزيزي. انما يخشى الله انما يخشى الله أه. انما يخشى الله ادي لا او الجد وعلي يعني ان الله إنما يخشى الله إلهيه أسوينيه من عباده العلماء أسوينيه هذا يقول روانه الله يقول روح علماء إلهي يعني أكعب صدعان يخشى الله من عباده العلماء وأكعب صدعان أكعب صدعان أكعب صدعان فيلمات محاسين له يوم جامت المومي هدى ذا لدائمه هدى لدائمه محايا والله انا مثلها هذا جراج انرجيزا هايلي فقد الدائم الديدي الى عربي سي ايزوجيزا وصوت قلبي اي فينيسا ادي عبد الله بن الحسن وكان جري وحابتك يا سيدي سجدان في دين يا سيدي في, في حبك لي الا مغفرت لي قائل لي يا ربي لا مغفرت لي بعدي وحايدي يا لا تغول بحبك لي في علي ذهب لك ته ربي الله ته اجي يا هذا الذي يا مولاي بحب لي اخرجني من الكفر يعلكي واجعل لي هذا ديار ضهنم لي وشبه الاسلامي صوتي جي وبحبه لي تعلكي ان جعلها يا اي قامني في دري في عي كثير من خلقي فتا باجي وخلقي ثم وردو ايه م النوم كاقول مود مود تاع يعني وراكم يعني اوهدده تبعك هذا نحكي يعني اوهدد حكاب ساعه انت حقي يعني ضروره انتك ماكينه اسماء ابراهيم الفري يا ابو ميه بحيث اني في المنام ما ترى عيطي حقا عمي المذوق ان انه هو رؤيا ما ترى هذول مرهن وبعدين مخاصم خيسا صغيري ضاع اكياس الحليب انا ان هو رؤيا رؤيا يعني منى التنس بعد بحاسر يا أبوه هذا جزاو منام عن خليله منك كي خليل كيس كساعدة أوالكي تسام يعني ايجورة عديد ألو أمر أداد هرد اليهين مارك اليهين معنى ساحة غيرانك وثمت وحية معنى علشان هرد هرد هرد ملدي ذاك هرد ملدي ذاك هرد ملدي ذاك ببطل على الديداء كله ببطل على الديداء انت واي <تصفيق> <تصفيق> والكسل يعني يو كسل, كسل كالدائمة نفسك لبقى عدده واي وهي سيليش قولك هذا واي هدي اذوا راعة تراج وخساريسة وهي ان راعة دي تراج وخساريسة منك وحكا حرمرايو. ودي اديني كار هار مارايو دين كار هار مارايو نكتبه ثاني مواعيد واسيزن كحوره وقوا ونور ادعمل مواعيد شادواسس واسالاق وقتاف واسي واسي واحد تعب دين بارو وحسياسك تغا ادي ادي تراه مك يحال هذه الدهاجة تستو وديت استوعتب ليه وقو قالمها وسي وقاقيرها وحفظك يا بريسا مراجع ديوتو ليلة لكن واسمك النباعة كده يعتد بازاك عكاها وحي برلهت وقالو ما علميات برلهت يعني أمور تتالي ويطن قراد ووصول عيسا وهي يعني فوق المسائب بضن هذا التراي والذين جاهدوا فينا الامرينو يقول الهدينهم سبلنا ما هي دايطة أسر اين؟ ها؟ ها؟ ها من؟ والذين جاهدوا فينا الهدين سبلنا هذا الهدينهم سبلنا وكان الهدينهم أفهلون قلت... هنا سبلنا اجتجاه وإن الله أبه لما المعصنين جهات المحاوة واسي ادربتت لما نرفتا اول جهات تعدو فينا ناهتي انهم شغلنا او هنونينا الهي عديه هذه جهات انت واثبت نفت الجهات انت والهي يعني بقى عندك جهات انت الهي يعني تيتوصل اسكو هنونها تتكفيان تتشافو والهي دي تدوي اخرب اكو لي وانا ست انتاس على كل حال راعب يعني او لا غاسل وكعد دي لو كاو او, أو فرضيه ده اما سنن الاغا وهسدو صوب سكود لو وهسدو يعني كسل ك يعني ثمرات فيسك مده ثمرات فيز معاك مده القلب قلب غاضوا انقروا ويلون الغاسي تغلوبهم يا إلهي عاية؟ هم معلهم؟ ويلون الغاسي ها؟ ها؟ ها؟ ما كاس، انتوا ها قصوت الغلب كاسوه كواسد قلب غاضوا مبيوه الحديث واكو في مدعائشة القولي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها ثلاث خسالين خسليا لو شدها طورتو حسوة الغلبي قلبي كنانتي سيلا حليان ديلمي آوري حديثك ديلمي واي حديثك ديلمي واي ديلمي واي ديلمي وايه معروفة علم الفردوس كتاب كانيك له واي طورتو خسوة حب الدنيا كو دوخ الدحار حب الطعام من قرج علكيسي حب النوم وردل الجعلادو و حب الراحه راعل الجعلادو لا تسلم وتحت ناس الجعلاتي مر بتجفل الجعلاتي من فلد الى الجعلاتي وحاخلص يعني ادنعذ سوجيد ادنعذ هنقر يا راس شدي ادنعذ انتني بدي انام بغضوة قلبي احلىها ايام وقات حب الضعام حب النوم واتوان ما ريتي ابي ضعام جعلاتي وحاكوا امها دسكا بطو بلقمك ابو بابا عبيده جعلاه <متض> اجسكوكم خور خرسطه على قلب مليراها خرسطه عدوايتي والدروايه ونفط سيهسو ونفط واسو كانتو ولفط دشو ايدو بدن حب النوم وردجال ايفخينيس وحب الراحه ما في نوم جعلاتي اتكعلد مروازد نفس جيلت وجرايز هدن هدن لا ساعه ما هدن مريسو على السابع قدر الضرورة الضرادة دي السلف والصالحي وحي وحنجرتين يعني حنجرة شقوح كم أي حنجرتين يعني عوالو بإن الله يعني يعني ساحا شبا وحورا راحا وحورا وجاهدوا فيه والذين جاهدوا أي نقدان في الله حتى يعني او ومدهوني كبران او ميدفودي اسكابورو على مقوني ونورا وجوز اللي هدت بوكه هذه كسل وهي ما هي انت سوايه وحاله وضاع يعني انت برامج وحاله رابي اركان الطريق شو فيه شو فيه طرق القاضي معظم كيث وحوايه افر له وايه افر روايه الجور البيوع عزله يوم Sumti Uzla Yur isah Rafa Tanaway. Bhabasufi Radiallah Ta'ala an wa Allah Biskiri White with uh Vim Ruzulatan with the Vim Ruzulatan Wasum tahalla with the Vim Ruzulatan Wasum tu halla mantum mah oneam one with وَجُوعًا ثُمَّنُ وَمَنْكُمْ مُقِلَّا فِيْرِ فلا غضا استعمالتك وداوم دائم عزلة دائم تطلق الإراضة لحدود قلت معي لخلقك اختلاطك وحبظاً أسكها لها وإبراه معي شيء أسك الحكاية شيئي وأتزلكم وما تجدون مليمون الإراضة أيضاً عزلة لما ربانك الذي متطبت ثن غوب ليل الله تبتين او غ يعني دتك دخلكودي حبت ثنين معي لي بطش الدنيا والنفس والخلق يو معي والخلق والنفس النفس يو يو خلقي يو يعني وحياره هاسكا مدبعو صوف مهاش كأروري وعاسك وداوم دائم عزلةً دائم خلق مغلا عزيزه العلاس كسيري وحي خاص داوم دائم وصمتاً دائم آموسنا وصمت دائم, دائم حلاحال حلال اهاضين وقيد فيه وحلال اهنا جراع مركي ادهكو عينودو اناد بل تخجوتي منك خالدين دتقصاي انجرين انجرين يعني انادت هديراتد مع ما مركي او شيخنا شيخ ام حاجي ان شاء الله القضاء يكو الحتجان اس خليجي ساحه من جهره تاديز لكي العلماء هذه أصدرين أصلي وحسوري وحسوري وحسوري هذه أنبعانة يعني ذاتك حلال إحارة مشيكة بضنانا ذاتك والله أمبخناي وحلو أمبخناي هاش كان للي هاي مياسك بكنستخدين مياسك لهاي هو هاي وهاي. بعد يوقنو واشر أبوكر وحسيخي وحسيشاقي مياس هاشيك سولي حربي وبدلان ذولي تانكس وسأصابه هاي فأسيري عوضو وصحي الشيخ أسيري عوضو وصولوا إليه بلان كان يعني دام عضاني أكتالي أفر حمر وحق مغنين ليلو هايو الشيخ أسيري وصول دقي وحسيري أسيري وصول دقي حرتان ومقعيسي وهابيها حتى صلوتي نمو عضان نمو مقعيسي أبقال وحتيسي أحيان. المنقو غازين تسكى حق القلبات كبيرا قجران مندي يا صخاتي الشيخة وعا الضمعي ازالة المنكر بقيت عا الضمعي انا الصوبي بعد ماكي السماء حميدا سي القدر الهي الشيخة اي الشيخة الشيخة, الشيخة. يعني وعا سيهر الشيخة ايو وعا تكي اعشي الهي قدر ليسي هنا ايه تدكي قبانكي قيلة يا حاستي مشيكا بأوردين وعجبين انا اقولي بتاعني انا بعطي قبانكي اسم بمجي حتين صواتي او حان الهايسير حتامك وخالمهي ساعينا قداري اسقابهنس واذي منكي وعضانكي اتقالكي تدكير وكان جوز مرسا فجرين حان شاكها ايشيكي حان الاسي قداري ايبهنس شو هي بيا اسدومي نيلكي صبحي شيخ ابو فضيستي قربانها انقل لي هاي مسائات شعله انا انا كنت من اول تعبلي قال لي انقل لي جراص فصاموا وطبلهم نثرا مثلاي دول علمانه فصاموا وطبلهم من قربانكم ومصرا وعسري شيخ اسر ولو فضيستي قول قال لي علي سوفي على عزارو عزارو بعد أن نقوم على إصفارها من إيران ملاك محمد عمر يجب مح... أبقضوا هاي يجب ملاك محمد عبيل العيمي يجب أبقضوا هاي فرعيسي قبلها وحيطة لهم هاي تتكينها على إصفارها ورواين هاي سيجب أبقضوا هاي محايا القربان كان إيكا حكوميين ملاك الملاك والأيان وإيكا حكوميين فالخضر يكام بلحكاء هاي فالخضر بعد ابن بايسي شيخ عصان حبل كشاني شوه بعد اسري واسفارحة قوشي جيفت اسري قيل كش اخصوفي لاساري اني هو واي اسرائي قروع بعد اسفارحة قيل دي اخصوفي اللي قروع اسرائي كالكاد اسفتي اسري واه الله بعد شيخ اخاف عرب وحواري افسوا مالها توافحي ما انسى كبحياس لها هو ذكي هنون مودي هاو ذكي هنون مودي يكون حولك ايشي هذه الكيس و الهو هو قدامها ما هو ذكي هنون هذه الكيس الجديد هو قدامها يشوودي وودي اخر يكو مع مسكه بحسن اللي هي مع الجوني او توجد في صوبه حيا ديلهه تمي بون الاسبيه تمي كودا وحا قد نهايه الطضم وحافظ جرنشان هنو بيلي قدر حاجه او اوست يعني الشاحه غرب وهي حاجه اوك ثانيه انت اول شغمون ووي حيات شغمون منقوله سحب جرين وحي ساحب أهايان حاج حامود وشيخ مومن يعني غير تيسي حاج أوقر حاج أواس شيخ مومن وحاج حامود وحاج حاج أواس عاج حامود وشيخ مومن كأبطوضب وحاج تاجر وين وعاها الشيخنا دائما قربصوا هاي حتى ما كله سوى الدولي وحاو كجري للي هراه هو اسم ريو هو اسم ريو للي هراه وحواه غير مريو أواس يعني كن شايخ حرتيس تم يكونوا وين وخباع الكاكس عضاها بلو دراك جري بعد الشيخة دبشي أشكد آخر وقتشتين بيكونين عودي بقى أو غوثي إنه وعلى قلي دبشي ورميق عشام قالي هو أكل عشي دفعه نقول على الفلسطين نمي كلا هاي عمارك عالله دبشي اللغة صغالي هادي اللفير نلا تابا كرمالي نوابا خاويل وينس كنا الشيخ نمبادين كيسا تات خاويل كيسا أصوكا عاما هاي يقولون جوجي ألو جوجي وعلي ربستدوات النبن إن لها خواكر المرع لكي تلتكان يعني صغلي حالي هراء ساحب البيت وعلي راء أهل مكة تأدرى بشعابها هراء حمر أو لويدية وعيالك حمر قدعي فاللويدية خلات المرعي تلتكالع نشايشيها حد لها لكن وحاق بضن وحاق سوبيوها وحاق بضن وحيد نعي بس برياسة عاشي خواب اي شيء وعاشي لي وقال جوجي مايه اساس جدكها اللو بصونا ريح علي احسن ريح علي حسن الجراح مايه لو كعيس سيبريا لو جوجي وحكى لمس ان جوجي معايلي تدكيه كو حلامي ريح همن عد اي مدوك ناق اي ناقل صبحي كيف هو فالثالث اي اشي اول القوري اشي عم حاجيك القوري من خوكلاتي اوه اوه اشيحاب لانه اوه ده ببن اوه يعني العسري اي شيخة بسه غورين شام هاج بريد شو لغاية مايلا انجوغنا ويعني اوه فيعن ابات كفعن خلوه كفعن اوه امار ونكشو لغاية اوه غوريه وكاما غورو حماران ستكداوه اوه غوريه كاما غورو مايز وحنيا غوريه وكاما غورو اماك البحره راجز ابكيس وكسبايا هلتا اشبه و هو رستر بعدا جوجي عاد امك يخول ما شاء الله قرصه فساعت شهر بعدا ساعه امك جوجي في المحلهه غريو كامل غورو اللي ساسا لو جوجي يا صاحي عمره حمر ثاني مركا ددك هديين اتبسنان بنو قد صار مركه وداوي مع سر عزله العزل معناه وضعه كان استرات اهان كل حرام هاجرته حد اي قد اي كوي عين ودول قلاق حلال اي حلال شيء الهوايو ولا بايو الا بعد الحرام اسكان قالو صار وداوي وحزله ووصمت حلها سمتي حلامة حالة ولا منكر مجيدة تدجوجي ويس أفكاتها يعني كريوي ويسنة حرامة واي سمتي شبه هاشو آموصنان وحرامه سمتي حلافيري سمتي ايو او حلال حالة هاضين محاكوا بحيكوا حرامة وحرامكوا وحرام واي حرامكوا جيدة لسوبيهور تادي منكر في السئال والا شبهت حرام هذه هاتي توانين انا قلت لك و بلسانه مانو من رآه منكم مقفل يزيله بليده و بلسانه و بقلبه و بقلبه يعني حلاه على هذا و دائم عشب و جوعان دائم أسره و دائم عزلة و الصمت حلا و جوعا ثم تبعدي مهازره الدواتفية كون اهو مقلا اهو قيرت النوم نونو ثم بعد نومن معنى كون اهو نومن هددان مقلا قيرت اهف بلاغه فده ثم نومن كمقلا ماذا تاسق عمل فريزه الكوائر معناته اوحد بانو وعرف الرحمن جل وحد اله وحد انسان كل اكو جويل منغول يعني هردد ياريسو افكا قابسو وهي مقزل سوبي اهم افكو سوبي برقه وحد وحد معاله ما يتقري الله يتعلم وعرف الرحمن جلحة هذا جلحة وينادي انت واي معاله انت معاناها داد دا الدونيش نفتها دي يعني اي كامنت نكي عاده ويالو راح عديده وإيشو رحوة وإيشو محاير راح أدونك بالؤمن دعف رصادق عليه وحان لياوي نين يعني راح أدونك وجري هايو إمام شعفة رضي الله تعالى عنه وقال الله يعني هيري نين ليافسنا حي أدونك وحان لؤمن أدونك كجري هايو محان لؤمن عدوك راح أم راح واب جيدا فدغات حتت بالنم ت يعني انا نفتا ادنوجي انها تضربت يعني نوجي ونفتا دي انا ادنوجي انها نوجي اياك والقسل والضجر اعمالك لغا لخصو لغا واسل قد جوناو محايا لي اذيك هتكسل اماديد واسل اماديد حقم قدهيسد حدد درستني حقم قصبريسد. علوم الكعب بالهمم العالي اوالي اله الزلم مر في سهر الليالي ومن رام العلى من غير كد ضاع العمر في طلب المحال وكسا شاعر عارفين محيرين الساسه جيت نتيجه الجوع والجوع تغلب هذا ردي يا فحي اشفحتي اشفحتي كذا شيت اثار لما استعب سهر لما سهر, سهر, العين سهر, سهر يعني غفل يالك الهي لو وسهر العين وسهر قلبي يعني قدبه قبل ليال في دور لا تعلو وضاع الهي اراك وسهر العين فايضا والدريو هم لا نقول بالدريتواي بالقلب فامر اذا العين واذا نامت بضل عمل ورتشه في ساحته قلبي يشغل فيه وبرا ارا صباحا فإذا كان, فإذا كان القلب غير نائم قلب فهو دهس هان وقعد منع النوم العين فغيت ومشات سهر وبط اما يعني فلا فايده السهر سهر قلبي هان والهو سجيدن فايده ما لهان تظلنا سجيدان وحيو سوجيدها فسخيك سوجيدها بلايو سوجيدها لما أدونوا واي أدونكوا إلى السوجيدة الله أسكو جرا أدونكوا من اللي يجب بوزيغة خمر عبوي سوجيدها وكالتين بينكودي وحاقب بون عظيم فرقين أدعوذكو جراها لمضان كن فريق في الجنة وفريق في السعير انت ليوا واي سيدي وقرانك الوشيه ليوا انت واي هيو محاله دي الضعف اليقيني يقيك وضعيف نهضور قلبي يا هديس غالب نهضور غفلة ذا الضعف اليقينة ايمانها ونوركك وقللها يا كهيرة ايمان كاذي يراها ايمان ادونك ايمان كيسي وحاس لأجيها يقين كيسي تسيهي يقين كيسي تسيهي تادراتيذ يا انبيضة ايوه هاذين ده يقينك حقيس لتكوينك هاي عيلى وحيطلع هاي الامور الاخره اختصر قاصا ادوي